الحمد لله رب العالمين ن ح م د ه على نعمه ونشكره ونثني عليه و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحابه أ و أ ت ب ا ع وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد فنواصل الكلام والبحث في مسائل ا ل أ م ر من خلال كتاب المحصول ل ل ع ل ا م ة ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قال المؤلف ا ل م س أ ل ة ا ل ت ا س ع ة ا ل أ م ر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده المراد بالضد ما لا يجتمع مع المضاد له فالضدان هما الفعلان اللذان لا يجتمعان في محل واحد و إ ن ك ا ن قد يرتفعان مثال ذلك القيام ضد للجلوس لا يمكن أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن قائما جالسا في وقت واحد لكن يمكن أ ن يكون في ح ا ل ة ليس بقائم ولا جالس فيها كما لو كان مضطجعا فعندما يؤمر ا ل إ ن س ا ن بالقيام هل يكون هذا نهيا عن الجلوس وعن ا ل ا ت ج ا ع ل أ ن ه م ا ضدان للقيام أ و ليس ا ل أ م ر كذلك اختلف الناس في هذه ا ل م س ا ل ة على ث ل ا ث ة مذاهب م ش ه و ر ة المذهب ا ل أ و ل أ ن ا ل أ م ر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ ف إ ن قوله لا تقم هو او ف إ ن قوله قم هو عين قوله لا تجلس وهذا هو مذهب ا ل أ ش ا ع ر ة بناء على قولهم ب أ ن الكلام هو المعاني ا ل ن ف س ي ة ومعنى الكلمتين واحد وتقدم معنا أ ن الصواب أ ن الكلام هو ا ل أ ص و ا ت و الحروف مع ما تتضمنه من معنى و القول الثاني ب أ ن ا ل أ م ر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من طريق اللفظ و لا من طريق المعنى و هذا هو مذهب ا ل م ع ت ز ل ة وبنوه على قولهم ب أ ن ا ل أ م ر يشترط فيه أ ن يكون الامر مريدا وقوع الفعل المامور به بناء على قولهم في مسائل القتر وعللوا ذلك ب أ ن الامر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده وهذا القول قول باطل من ج ه ة أ ن الامر قد ي أ م ر بالشيء وهو لا يريد وقوعه قد يريد ابتلان واختباره وقد يريد مصالح أ خ ر ى غير م ص ل ح ة إ ي ق ا ع الفعل فدلنا هذا على أ ن ا ل أ م ر لا يشترط فيه أ ن يكون الامر مريدا ل إ ي ق ا ع الفعل المامور به و ا س ت د ل و على ذلك ب أ ن الامر قد يكون غافلا ً وذاهلا ً عن المامور به ونقول بان أ ن ل بالفعل م ر يريد ب أ الامر بالفعل أ و ب أ ن الامر بالفعل من مقتضى ايقاع الفعل المامور به و إ ي ق ا ع الفعل المامور به يلزم عليه عدم وقوع أ ض د ا د ذلك الفعل والمؤلف رحمه الله تعالى قد سار في هذا المبحث على ط ر ي ق ة ا ل م ع ت ز ل ة ولم يسر على ط ر ي ق ة الى ش ا ع ر ة ولا على ط ر ي ق ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في هذا الباب قال ا ل أ م ر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده ثم ذكر القول ا ل آ خ ر فقال ومن الناس من قال إ ن ا ل أ م ر بالشيء يكون نهيا عن ضده والنهي عن الشيء يكون أ م ر ا ب أ ح د أ ض د ا د ه من غير تعيين و أ ج ل هؤلاء الاستاذ أ ب و إ س ح ا ق يعني الشيرازي وهو من علماء أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة رحمه الله تعالى قال وعمدتنا في ا ل م س أ ل ه ان الامر بالشيء قد يذهل عن الاضداد حتى لا يتعلق قصده بواحد منها ونحن نقول الامر بالشيء من مقتضاه عدم وقوع اضداد المامور به لانه لا يمكن ان يجتمع الضدان في محل واحد فالقائل قم إ ن م ا مطلوبه القيام و أ م ا ما ضاد القيام من الجلوس والاضطجاع ف إ ن ا ل آ م ر قد لا يشعر به ح ا ل ة ا ل أ م ر فمن ثم لا يصلح أ ن يقال إ ن ه دخل تحت قصده ولا تعلق به أ م ر ه د ل ا ل ة ا ل ك ل م ة على معانيها قد تكون د ل ا ل ة م ط ا ب ق ة و قد تكون د ل ا ل ة تضمن و قد تكون د ل ا ل ة التزام من لازم ا ل أ م ر بالشيء أ ل ن ه ي عن اضداده ل أ لانه لا يمكن أ ن يجتمع ضدان في محل واحد ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن النهي عن الشيء هل هو أ م ر ب أ ح د أ ض د ا د ه أ و لا إ ذ ا قال لا تقم يفهم منه أ ن ه لا بد أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن على أ ح د أ ض د ا د هذا الفعل إ م ا جلوسا أ و اضطجاعا أ و غير ذلك من أ ح و ا ل ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه لا يمكن أ ن يتصور ترك المنهي عنه والقيام إ ل ا بفعل أ ح د أ ض د ا د ه بي... فالنهي عن الشيء يكون أ م ر ب أ ح د أ ر د ا د ه من غير تعيين خلافا لما قرره المؤلف ههنا قال المؤلف تمسك ا ل أ س ت ا ذ يعني الشرازي ب أ ن ا ل أ م ر بالقيام لا يتصور إ ل ا مع ترك القعود فلما تلازما تضمن الخطاب ظاهرا ً و هو ا ل أ م ر بالفعل و مضمرا ً و هو النهي عن أ ر د ا د ه فلما تلازما قيل ب أ ن ه من مقتضى معناه و عضد ذلك ب أ م ر ي ن أ ح د ه م ا احدهما العلم بالسواد مع العلم بالعلم به لما تلازما اتحدا قال فهكذا في م س أ ل ت ن ا عندما تعلم أ ن هذا من دين تعلم أ ن عندك علم ب أ ن هذا من دين فهما أ م ر ا ن متلازمان فعندما نختار أ ح د ه م ا يقتضي ذلك وجود ا ل أ م ر ا ل آ خ ر و قال أ ج ا ب ع ل م ا ؤ ن ا ب أ ن ترك القعود مضمر في ا ل أ م ر ملازم له قولهم بهذا بينا فساده من قبل جواز تقدير الذهول وغيره ف إ ن الامر قد يذهل عن أ ض د ا د ما امر به ك ذ ا يكررون لكن نقول ب أ ن الامر بالشيء يريد ي ق ا ع الفعل و ي ق ا ع الفعل ي س ل ز م ترك أ ض د ا د ه قال والمعول في اتحاد علم الباري تعالى عند القاضي على الشرع و إ ذ ا لو كان ل ل م ل ا ز م ة لاتحد علم الباري سبحانه وقدرته لتلازمهما هل علم الله شيء واحد أ و علم الله أ م ر متعدد ا ل أ ش ا ع ر يقولون علم الله شيء واحد والمعتزله يقولون علم الله متعدد و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يقولون باعتبار أ ص ل ا ل ص ف ة ص ف ة العلم تنقسم إ ل ى علم سابق وعلم لاحق والعلم السابق مغاير للعلم اللاحق وبالتالي فهما ليس شيئا واحدا وباعتبار متعلق العلم بالمعلومات هو أ ي ض ا أ م ر متعدد ولا يلزم منه تعدد الخالق بحيث يقال يلزم على هذا إ ذ ا تعدد المعلوم أ ن يتعدد العالم وهذا كلام خاطئ فنحن نجد تعدد المعلومات وتعدد العلوم من عالم واحد ف إ ذ ا جاز هذا في حق المخلوق وهو ص ف ة كمال يمكن أ ن تثبت للخالق بدون أ ي وجه نقص فلزم حينئذ اثباتها للخالق جل وعلا ربط المؤلف هذه ا ل م س أ ل ة ب م س أ ل ة أ خ ر ى و هي هل ا ل أ م ر بالشيء أ م ر بما لا يتم إ ل ا به ما لا يتم الواجب إ ل ا به على نوعين ن و ع ا ل أ و ل أ و ما لا يتم ا ل أ م ر أ و ا ل م أ م و ر إ ل ا به فهو على نوعين ن و ع ا ل أ و ل ما لا يتم ا ل أ م ر إ ل ا به أ و ما لا يتم الوجوب إ ل ا به ليس هناك وجوب و ليس هناك أ م ر فمثل هذا لا يلزم من ا ل أ م ر بالشيء ا ل أ م ر بشرطه مثال هذا في ايجاب ا ل ز ك ا ة لا يتم وجوب ا ل ز ك ا ة إ ل ا بملك النصاب ف ا ل أ م ر ب ا ل ز ك ا ة لا يقتضي ا ل أ م ر بتحصيل النصاب ل أ ن ا ل ز ك ا ة لم تجب بعد النوع الثاني ما كان ا ل أ م ر فيه متقررا و فعل ا ل م أ م و ر لا يمكن إ ل ا بفعل أ م ر آ خ ر ف ا ل أ م ر ب ا ل م أ م و ر يكون أ م ر ا ب ط ر ي ق ة إ ذ ا كان مقدورا للعبد مثال ذلك إ ذ ا كانت ا ل ز ك ا ة قد وجبت على ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ه يملك النصاب لكن لا يمكن أ ن يخرج ا ل ز ك ا ة إ ل ا بالذهاب إ ل ى الفقير فحينئذ يكون الذهاب إ ل ى الفقير واجبا قال المؤلف ا ل أ م ر بالشيء هل هو أ م ر بما لا يتم إ ل ا به قال و ليس لها عندي معنى ل أ ن ما لا يتم به لا يخلو أ ن يكون شرعا أ و ض ر و ر ة في الفعل ع ق ل ا ف إ ن كان شرعا ك ا ل ص ل ا ة مع ا ل ط ه ا ر ة ف إ ن ا ل ص ل ا ة لا تتم إ ل ا مع ا ل ط ه ا ر ة ف إ ن ا ل ط ه ا ر ة وجبت ب أ م ر آ خ ر غير ا ل أ م ر الوارد ب إ ي ج ا ب ا ل ص ل ا ة و أ م ا ما كان من ا ل ض ر و ر ة فهذا ف هو من فن ا ل م س أ ل ة التي قبلها و الصواب أ ن ا ل أ م ر بالشيء أ م ر بما لا يتم إ ل ا به ل أ ن ه من لازمه و القول ب أ ن ا ل و س ي ل ة غير و ا ج ب ة مع إ ي ج ا ب المتوسل به قول يؤدي إ ل ى إ ل غ ا ء وجوب الواجبات إ ذ ا كانت ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة لكن الذهاب إ ل ي ه ا ليس بواجب فحينئذ يؤدي إ ل ى إ ل غ ا ء وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة المساله الحادي ع ش ر ة قال المؤلف اتفق العلماء على انقسام أ ح ك ا م أ ف ع ا ل المكلفين إ ل ى ا ل أ ق س ا م ا ل خ م س ة واجب و محرم و مكروه و مندوب و مباح قال الكعبي لا يوجد مباح في ا ل ش ر ي ع ة القول بنفي المباح له م أ خ ذ ا ن ا ل م أ خ ذ ا ل أ و ل أ ش ا ر إ ل ي ه المؤلف و هو أ ن المباح يلزم عليه ترك الحرام وترك الحرام واجب فيكون المباح واجبا وهذا لا أ ظ ن الكعبي يقول به ل أ ن مجرد تصوره يدل على انتفاءه ولذلك أ ب ط ل المؤلف هذا بوجهين الاول أ ن ه يلزم على هذا ا ل م أ خ ذ نفي المندوبات ل أ ن المندوب يترك به الحرام فيكون المندوب واجبا على مقتضى مذهبكم وهذا خلاف ا ل إ ج م ا ع الثاني أ ن هذا القول يؤدي إ ل ى القول ب إ ي ج ا ب المحرمات ل أ ن ترك المحرم ي ت ض م لان فعل المحرم يتضمن ترك م ع ص ي ة و محرم آ خ ر و ترك المحرم واجب فيكون فعل المحرم ا ل آ خ ر الذي يترك به المحرم ا ل أ و ل واجبا و هذا لا شك أ ن ه مخالف لأسفل مقتضى كونهم كون الشيء م ح ر م و الماخذ الثاني في هذا أ ن المباح ثابت قبل ورود الشرع أ ن المباح ثابت قبل ورود الشرع ل أ ن الحكم يدل على أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء ليباحه قبل ورود الشرائع قالوا فبعد ورود الشرائع ما غيرت من حكم هذه المباحات شيئا ف ا ل إ ب ا ح ة م أ خ و ذ ة من العقل قبل ورود الشر فتكون ا ل إ ب ا ح ة حكما ً عقليا ً وليست حكما ً شرعيا ً وهذا يتماشى مع مذاهب ا ل م ع ت ز ل ة في أ خ ذ بعض ا ل أ ح ك ا م من العقول والصواب في هذا أ ن ه قبل ورود الشرائع لا يوجد وقت ف إ ن الله جل و علا قد أ خ ب ر أ ن ه ما من أ م ة إ ل ا و عندها ش ر ي ع ة و لقد بعثنا في كل أ م ه ر س و ل أ ن ي ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت و من ثم لا يصح ان يقال الحكم قبل ورود الشرع ا ل ا ب ا ح ه ل أ ن ه أ ص ل ا لا يوجد وقت قبل ورود الشرائع ا ل م س أ ل ة الثانيه ع ش ر ة في هل القضاء ب أ م ر جديد أ و بامر ا ل أ و ل هل القضاء بامر جديد او بامر او بامر ا ل أ و ل مثال ذلك أ م ر الله باداء الصلوات في أ و ق ا ت ه ا في مثل قوله أ ق م ا ل ص ل ا ة لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان مشهودا لو قدر أ ن إ ن س ا ن ا فاته فعل ا ل ع ب ا د ة في وقتها فبعد خروج الوقت هل يؤمر ب أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ و نحتاج إ ل ى أ م ر جديد يدل على إ ج ا ب ة القضاء يعني من تركها لنومه ف إ ن ن ا نقول يجب عليه القضاء لورود أ م ر بالقضاء و هو أ م ر جديد غير ا ل أ م ر ا ل أ و ل في قول النبي صلى الله عليه و سلم من نام عن ص ل ا ة او نسيها فليصليها إ ذ ا ذكرها لا كفاره لها إ ل ا ذلك من أ ل ح ق بالنائم ف ي أ خ ذ حكمه من فاتته ا ل ص ل ا ة في وقتها كمن تركها تهاونا مثلا أ و تركها لسبب آ خ ر غير النوم فهل فبعد خروج الوقت إ ذ ا قلنا ب أ ن ا ل ص ل ا ة ل ا ز م ة ل ه هل إ ي ج ا ب ا ل ص ل ا ة هو بنفس ا ل أ م ر السابق أ و نحتاج إ ل ى أ م ر جديد في ذلك هذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة م ق ر ر ة عند أ ه ل الاصول و المؤلف يرى أ ن القضاء لا بد له من أ م ر جديد و لا يكفي ا ل أ م ر ا ل أ و ل يقول ل أ ن القول ب إ ي ج ا ب القضاء بدون أ م ر جديد لا تشهد له ا ل ل غ ة و لا ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة جاءت ب ا ل أ م ر ب ا ل أ د ا ء في أ ث ن ا ء الوقت و لم ت أ ت ي ب القضاء فحينئذ نحتاج ن إ ل ى أ م ر جديد ل إ ث ب ا ت القضاء و أ ك ث ر الاصوليين على خلاف هذا القول ولذلك ل ل م ؤ ل ف الفقهاء يقولون إ ن القضاء بعد فوات الوقت يجب ب ا ل أ م ر ا ل أ و ل ل أ ن الوجوب تعلق بالذمه ل أ ن الوجوب تعلق بالذمه في الوقت ا ل أ و ل وقت ا ل أ د ا ء فالقول ب أ ن الواجب سقط من الذمه يحتاج إ ل ى دليل فحينئذ يكون القضاء قد وجب ب ه ا ل أ م ر ا ل أ و ل ل أ ن ه علق الوجوب بالذمه فيبقى ا ل أ م ر على ما هو عليه ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ع ش ر ة إ ذ ا ورد ا ل أ م ر بوجوب واحد من ا ل أ ح ا د على غير الدين هذه ا ل م س أ ل ة الواجب المخير م س أ ل ة الواجب المخير مثالها م س أ ل ة خصال ا ل ك ف ا ر ة ف إ ن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أ و به أ ذ ى من ر أ س ه ف ف د ي ة من صيام أ و ص د ق ة أ و نسك فهنا ورد ا ل أ م ر بوجوب واحد من ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء على غير تعيين و جعل اختيار إ ح د ى هذه الصفات إ ل ى المكلف ما هو الواجب من هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة الناس مختلفون ف ط ا ئ ف ة تقول الجميع واجب الجميع واجب و ط ا ئ ف ة تقول الواجب واحد لا بعينه الذين يقولون ب أ ن الجميع واجب ما هو منطلقهم وما هو ح ق ي ق ة قولهم المنطلق من هذا هو م س أ ل ة إ ي ج ا ب ا ل أ ص ل ح على الله ف إ ن ه إ ذ ا كانت هذه الخصال ا ل ث ل ا ث أ ص ل ح وجب على الله إ ي ج ا ب الجميع وان كانت ليست بصلاح للعبد فانه حين يدل ا تكون الجميع واجبات ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة لا ت أ م ر إ ل ا بما فيه م ص ل ح ة وهذا ا ل م أ خ ذ م أ خ ذ ضعيف ل أ ن ا ل م ص ل ح ة قد تتحقق بواحد من ث ل ا ث ة أ ن ت عندك ث ل ا ث سيارات في البيت تتمكن من الذهاب إ ل ى المسجد ب إ ح د ى هذه السيارات فالواجب إ ح د ى هذه الوسائل لا بعينه ا ذ ذ ه ب ت ب ا ل س ي ا ر ة ا ل أ و ل ه او ا ل س ي ا ر ة ا ل ث ا ن ي ة او ا ل س ي ا ر ة ا ل ث ا ل ث ة الجميع يتحقق المقصود به أ ي و ا ح د ة منها يتحقق المقصود به فايجاب الجميع لا معنى له ل أ ن ا ل م ص ل ح ة و المقصد يتحقق بواحد لا بعينه فهكذا أ ي ض ا في الواجب المخير ا ل أ م ر الثاني مما يتعلق بهذه ا ل م س أ ل ة ح ق ي ق ة هذا الخلاف لا يوجد أ ح د يقول يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعل الثلاث الخصال في هذه ا ل ك ف ا ر ة ولذلك قال المؤلف هذا خلاف لفظي قال و الظن به أ ن ه خلاف في ع ب ا ر ة ل أ ن ن ا اتفقنا على أ ن ه إ ذ ا تركها آ ث م بترك, بترك واحد و إ ذ ا فعلها كلها سقط الفرض بواحد و الباقي تطوع ف حينئذ الخلاف ليس له ح ق ي ق ة أ ر ج ع المؤلف هذا الخلاف إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى و هي أ ن الخطاب الوارد ب ي التخيير بين ا ل أ ش ي ا ء على قسمين أ و ل ه م ا أ ن يكون خطاب تكليف أ و خطاب إ ب ا ح ة خطاب ا ل إ ب ا ح ة لا إ ش ك ا ل في ورود التخيير فيه خطاب التكليف على نوعين خطاب ب أ م ر و خطاب بنهي و الخطاب ب أ م ر أ و نهي لا بد فيه من شروط أ و ل ا أ ن يكون من فعل المكلف الثاني أ ن تكون هذه الخصال م ت س ا و ي ة الثالث أ ن تكون كل خ ص ل ة م ت م ي ز ة و م غ ا ي ر ة ل ل خ ص ل ة ا ل أ خ ر ى الرابع علم المخاطب المكلف بكل منها الخامس أ ن يكون الوقت في كل واحد من هذه الواجبات ا ل م خ ي ر ة وقتا واحدا هذه الشروط ك أ ن المؤلف ارتضى بعضها ولم يرتض ي بعضها ا ل آ خ ر وهي م ق ر ر ة عند علماء الاصول ا ل م س أ ل ة التي بعدها المندوب هل هو م أ م و ر به أ و ليس ب م أ م و ر به ما الفرق بين هذه ا ل م س أ ل ة و م س أ ل ة د ل ا ل ة ا ل أ م ر على الوجوب تقدم معنا أ ن ا ل أ م ر يدل على الوجوب و هنا نقول المندوب م أ م و ر به فكيف الجمع بينهما إ ذ ا كان هناك أ م ر كيف يحمل على الندب يحمل على الوجوب فنقول ث م ر ة هذه ا ل م س أ ل ة في ا ل أ م ر ا ل م ص ر ف عن الوجوب أ م ر ج ا ء ت ن ا ق ر ي ن ة تدل على أ ن هذا ا ل أ م ر ليس للوجوب هل نحمله على الندب أ و نتوقف فيه إ ن قلنا المندوب م أ م و ر به فحينئذ نحمل ا ل أ م ر المصروف عن الوجوب على الندب و إ ن قلنا المندوب ليس ب م أ م و ر به ف إ ذ ا صرف ا ل أ م ر عن الوجوب توقفنا فيه وقلنا لا ن أ خ ذ منه ح ك م ا إ ل ا ب د ل ي ل إ ذ ا تكرر هذا ف إ ن المؤلف رحمه الله اضطرب في هذه ا ل م س أ ل ة وخالف طريقته ا ل س ا ب ق ة نرى هذا قال القاضي المندوب م أ م و ر به ل أ ن ه مطلوب مقتضى ف إ ذ ا كان المندوب مطلوبا كان م أ م و ر ا به و اختار ب أ ن المندوب غير م أ م و ر به و استدل على ذلك بانه ليس بمطلوب طلبا جازما المؤلف سابقا يقول الطلب الجازم لا يدل على الوجوب بنفسه حتى تكون معه قرينه فهنا قال الامر يدل على الوجوب فكيف نحمله على الندم انت قبل قليل قررت بان الامر لا يدل على الوجوب فلا يصح لك أ ن تعترض على من قال ب أ ن المندوب م أ م و ر به بدعوى أ ن ا ل أ م ر يدل على الوجوب ل أ ن ه ليس من مذهبك هذا قال و إ ن م ا ح ق ي ق ة المندوب التحريض و التحظيظ كانه يقول إ ن فعلت أ ث ب ت ك و ان تركت لم ع ا ق ب ك و هذا ينفي عنه ح ق ي ق ة ا ل أ م ر به و هذا مبني على شيئين الشيء ا ل أ و ل يعني بغض النظر عن مذهب المؤلف م و م ا و تناقضه مع قوله هنا من يقول ب أ ن المندوب ليس ب م ا م و ل به يبنيه على أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ا ل أ م ر يقتصر على الطلب الجازم وهذا ا ل م أ خ ذ ليس بصحيح ل أ ن أ ه ل ا ل ل غ ة لا ي ق ص ر و ن ا ل أ م ر على الطلب الجازم و إ ن كانوا يجعلون ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر أ ن يكون طلبا جازما لكنهم قد يصرفون إ ح د ى الصفتين وهي الجزم ويبقون ا ل ص ف ة ا ل أ خ ر ى وهي الطلب الماخذ الثاني ربط ا ل أ م ر ب ا ل ع ق و ب ة و الثواب و ا ل أ م ر له وجهان أ و أ ث ر ا ن له سبب أ و له منطلق و هو الطلب و له أ ث ر و هو ا ل ع ق و ب ة و الثواب فلا يصح أ ن تعترض على المقتضي للطلب و ح ق ي ق ة الطلب بشيء من آ ث ا ر ه خصوصا ً أ ن الخصم ينازعك في كون هذه ا ل آ ث ا ر ل ا ز م ة ل ح ق ي ق ة هذا ا ل أ م ر بحث المؤلف بعد ذلك مساله ما لا يتم اجتناب الحرام إ ل ا به هل يكون حراما ً ما لا يتم اجتناب الحرام إ ل ا بتركه هل يكون حراما ً أ و لا قال المؤلف إ ذ ا ورد ا ل أ م ر باجتناب شيء من أ ش ي ا ء فلا يخلو أ ن يكون في اجتناب الجميع م ش ق ة او لا يكون فيه م ش ق ة ف إ ن لم تكن فيه م ش ق ة فلا يخلو أ ن يكون مختلطا أ و متميزا مثال ا ل أ و ل اختلاط أ خ ت ه بنسب او رضاع و تشبهها بنساء مصر من ا ل أ م ص ا ر فهنا ا ه لا يجب عليه اجتناب الجميع اتفاقا إ ذ ا اختلط المحرم المحصور بغير المحصور ف إ ن ه حينئذ لا يقال بمنع الجميع يعرف أ ن أ م ه ارضعت ا م ر أ ة من أ ه ل قطر ولا يعلم من هذه ا ل م ر أ ة هل نقول يحرم عليه زواج نساء جميع أ ه ل قطر نقول هنا المحرم محصور امراه و ا ح د ة هي التي رضعت من أ م ه اختلط بغير محصور وهو نساء أ ه ل قطر فحينئذ لا يقال بمنع الجميع قال مثال الثاني حظه من الجالين هنا اجتناب الجميع فيه م ش ق ة الثاني حظه من ا ل ج ا ر ي ة ا ل م ش ت ر ك ة فهنا ا ه يجب عليه الاجتناب اتفاقا وهذه م س أ ل ة يقال لها أ و ما اجتمع فيه سببان سبب تحريم و سبب إ ب ا ح ه ف إ ن ه يمنع منه مثال ذلك عندما ترسل كلبك المعلم وتجد معه كلبا آ خ ر فالصيد حينئذ لا يجوز فالصيد في هذه ا ل ح ا ل ة لا يجوز لانه اختلط س ب ب ا سبب تحريم و سبب إ ب ا ح ة فيغلب جانب التحريم النوع الثالث ما وقع فيه امتزاج و اختلاط بحيث أ ص ب ح عين المحرم و عين المباح عين ا و ا ح د ة مثاله إ ذ ا وقعت ا ل ن ج ا س ة عندنا ما نجس و عندنا ما طه ر خلط و أ ص ب ح عين و ا ح د ة فحينئذ يمنع منه إ ذ ا تقرر هذا الشيء ا ل آ خ ر أ ن ا لا يكون هناك اختلاط و يكون هناك تميز. قرر المؤلف ب أ ن ه ما كان كذلك ف إ ن ه حينئذ وقع فيه اختلاف هل يتحرى ويتحق ويجتهد بحيث تختار إ ح د ى العينين أ و يترك الجميع ونقول في هذه المسائل إ ن ما لا يتم اجتناب الحرام به على أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل ما اختلط الحرام و الحلال ف أ ص ب ح عين و ا ح د ة فحينئذ يغلب جانب التحريم مثل ما ذكر المؤلف هنا من خلط الماء الطاهر بالماء النجس النوع الثاني ما لا ينحصر في اختلاط او فوجود المحرم المنحصر فيه لا يلغي حكمه و يبقى على إ ب ا ح ت ه ما لم يغلب عليه مثال ذلك هذه ا ل م ر أ ة التي ذكرنا قبل قليل أ ن ه ا قد رضعت منك علمت ب أ ن هذه ا ل م ر أ ة قد أ ر ض ع ت أ غ ل ب ن س ا ء ه ا القطر فحينئذ نقول المحرم في الاول ك ا ن منحصرا لكن غلب على المباح فغلب حكم التحريم مثال آ خ ر أ و ض ح من هذا م س أ ل ة اختلاط المياه عندك ماء كثير خالطته ن ج ا س ة هل نحكم ب ن ج ا س ة هذا الماء المختلط أ و لا نقول هذا له حالان ان تغير حكمنا ب ن ج ا س ة الجميع إ ن لم يتغير ف إ ن ن ا نحكم بطهارته ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة إ ذ ا اختلط المباح بالحرام و تمكن ا ل إ ن س ا ن من فعل المامور بدونهما ان يجد لهما بدلا مثال ذلك اختلطت أ خ ت ه ب أ ج ن ب ي ه و النساء كثير فحينئذ نقول له يحرم عليك الزواج بالاثنتين مثال هذا أ م ك أ ر ض ع ت إ ح د ى بنتي زيد فالراضعه حرام و ا ل أ خ ر ى ليست بحرام لكنك لا تعلم من هي التي رضعت هل هي الكبرى أ و الصغرى فحينئذ يحرم عليك الجميع لماذا ل أ ن ك تجد بدلا مثال هذا إ ذ ا اختلط ماء طاهر بماء نجس اختلط ماء طهور بماء نجس و تجد ماء غيرهما لزمك ترك الجميع و الوضوء بغيرهما حتى لو لم يكن هناك ماء مغاير لهما ف إ ن ك تنتقل إ ل ى البدل الذي هو التراء ا م م ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة إ ذ ا اشتبه الحرام بالمباح و لا يوجد لهما بدل و لا يقوم غيرهما مقامهما فماذا نفعل قال ط ا ئ ف ة نجتهد و قال آ خ ر و ن نتيقن و قال آ خ ر و ن نتخير مثال هذا عنده ثياب خ م س ة ثياب يعلم أ ن منها ث ل ا ث ة ثياب ن ج س ة ماذا يفعل إ ن وجد غيرها ترك الجميع و لبس الثياب التي غيرها على ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ق ة إ ن لم يجد إ ل ا ه فماذا يفعل اختار اختلف الفقهاء في ذلك على ث ل ا ث ة أ ق و ا ل قول يقول يتيقن فيصلي أ ر ب ع صلوات ل أ ن ه حينئذ يتيقن أ ن ه صلى ص ل ا ة بثوب طاهر يعني عند ث ل ا ث ة ثياب ن ج س ة فنقول الصلوات الثلاثه ا ل أ و ل ى يحتمل أ ن تكون بثياب ا ل ن ج س ة و هذا هو مذهب الشافعي و أ ح م د و القول الثاني يقول نجتهد و نتحرق نقلب النظر والفكر فما غلب على الظن أ ن ه ثوب طاهر صلينا به وهذا هو مذهب ا ل إ م ا م مالك والقول الثالث ب أ ن ن ا نختار و ل ن خ ت ر اي ثوب بس وصلبه بدون اجتهاد ولا تحري وقد قال به بعض ا ل ح ن ف ي ة هذا هو خ ل ا ص ة ما يتعلق ب أ ب و ا ب ا ل أ م ر قال المؤلف كتاب النهي و مسائله كمسائله يعني أ ن مسائل النهي تماثل مسائل ا ل أ م ر ك ف ة ك ف ة ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ح ق ي ق ة النهي اقتضاء ت ر ك الترك اقتضاء ما معناها طلب لم يقيدها بكونه جازما هل النهي هو الطلب الجازم للترك هل النهي هو طلب الترك الجازم أ و أ ن النهي طلب الترك سواء كان جازما او غير جازم هذان منهجان لعلماء ا ل ع ص و ل و الجمهور من ا ل ع ص و ل ي ي ن يرون أ ن النهي طلب الترك سواء كان جازما او غير جازم و ان كان ا ل أ ص ل في النواهي أ ن تكون للجزم لكن لو انتفى الجزم ف إ ن ن ا نجعل النهي لطلب الترك كما تقدم في م س أ ل ة هل المندوب مامور به ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة النهي هل له ص ي غ ة تدل عليه بمجردها أ و أ ن ا ل ص ي غ ة لا تدل على النهي الا إ ذ ا اقترنت بها القرائن عند جمهور اهل العلم يقولون النهي له ص ي غ ة تخصه تدل عليه بمجردها و لو لم يكن معها قرائن ل أ ن هذا هو مقصود الواضع بوضع اللغات وهو التفاهم و القول الثاني ب أ ن النهي ليس له ص ي غ ة تخصه و إ ن م ا تستفاد معنى النهي و يعرف معنى النهي من القرائن و هذا هو اختيار المؤلف بناء على قولهم في إ ث ب ا ت المعاني ا ل ن ف س ي ة و أ ن الكلام هو المعنى النفسي و هذا فيه نوع تناقض ل أ ن النهي على مذهبكم هو ا ل م ع ا ن ى ا ل ن ف س ي ة فلم لا تجعلون اللفظ ة هو ا ل ق ر ي ن ة و الدال على الطلب طلب الترك وبالتالي يكون ذات اللفظ دالا على النهي بلا ح ا ج ة إ ل ى قرينه و إ ذ ا قالوا ذلك أ ص ب ح الخلاف بينهم وبين الجمهور خلافا لفظيا حقيقتهم ادى الى شيء واحد ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة هل النهي يقتضي التحريم أ و لا و المؤلف بناء على مذهبهم في ح ق ي ق ة الكلام قال ب أ ن النهي لا يقتضي التحريم قال كما بينا أ ن ا ل أ م ر طلب جازم للفعل و في ا ل ح ق ي ق ة لا يرون هذا ا ل أ م ر و إ ن م ا يقولون ا ل أ م ر معنى قائم بنفس الامر يطلب الفعل فالطلب الجازم هو اللفظ أ م ا المعنى ليس طلبا جازما أ ن ا في نفسي ن ك تحضر لي بعض ا ل أ ش ي ا ء هذا الذي في نفسي ليس طلبا جازما و إ ن م ا الطلب الجازم هو ا ل أ ص و ا ت و الحروف و رتبوا عليه او بنوه ايضا على ان من حقيقه النهي ترتيب العقاب عند فعل المنهي ي عنه و هي ثمره و نتيجه و فرق بين الكلام عن الحقائق و بين الكلام عن الثمرات نحن ا ل آ ن نتكلم عن حقيقه الشيء فلا يصح أ ن تنفي ا ل ح ق ي ق ة بناء على نفيك ل ث م ر ة من الثمرات التي قد تنتفي لسبب من ا ل أ س ب ا ب و يدلك على هذا أ ن من فعل النهي ثم تاب أ ل ا يقال ب أ ن ه فعل المنهي عنه و مع ذلك لم يعاقب فدل ذلك على تصور انفكاك هذه ا ل ن ت ي ج ة عن هذه ا ل ح ق ي ق ة و بالتالي لا يصح للمؤلف أ ن يعترض على مذهب الجمهور بانفكاك هذه ا ل ن ت ي ج ة التي يقرر الجمهور أ ن ه ا تنفك ل أ س ب ا ب أ خ ر ى و الصواب أ ن النهي بنفسه يدل على المنع و التحريم و يدل على ذلك ل غ ة العرب فان العرب يفهمون من ص ي غ ة النهي التحريم و يدل على ذلك العقل ف إ ن ن ا نحتاج إ ل ى ص ي غ ة تدل على المنع لذاتها و لا ي توجد ص ي غ ة إ ل ا ص ي غ ة النهي ويدل على ذلك الشرع في مواطن عديده قال تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ م ر ت ك م بشيء ف أ ت و ا منه ما استطعتم و إ ذ ا نهيتكم عن شيء ايش فاجتنبوه و يدل على ذلك إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة الذين فهموا من نصوص النهي التحريم بل رتبوا على ذلك فساد المعاملات بناء على وجود النهي و هذه هي ا ل م س أ ل ة لا يمكن ل م س ا ل ه الخامسه المساله ا ل ر ا ب ع ة ا ل أ م ر بالشيء هل يدل على إ ج ز ا ء الفعل الموافق ل ل أ م ر أ و لا أ و لا بد من ق ر ي ن ة ج د ي د ة قال الجمهور على أ ن ا ل أ م ر بالشيء يدل على إ ج ز ا ء المامور به و و ق و ع موقع الامتثال و قال بعض المتكلمين ا ل أ م ر بالشيء لا يدل على ا ل إ ج ز ا ء إ ل ا إ ذ ا كان معه قرينه قال المؤلف وهذا كلام لا معنى له الذي نسب ه لبعض المتكلمين ل أ ن ن ا من نفس ا ل أ م ر نستفيد أ ن فاعل ا ل م أ م و ر ممتثل و أ ن فعله مجزئ وهذه يترتب عليها م س أ ل ة الصحيح متى يكون الفعل صحيحا ً مجزئا ً هل هو باستحقاق الثواب أ و ب م و ا ف ق ة ا ل أ م ر أ و بسقوط القضاء عندك مثلا ص ل ا ة المحدث إ ذ ا صلى و هو على غير وضوء ناسيا في غالب ظنه أ ن هذه ا ل ص ل ا ة توافق الامر فبالتالي يستحق ا ل أ ج ر عليها لكنها لا تسقط القضاء في حقه فهل هذه ا ل ص ل ا ة م ج ز ي ة التفاتا الى ترتب الثواب عليها أ و نقول هي ص ل ا ة غير م ج ز ي ة و غير ص ح ي ح ة ل أ ن ه ا لا تسقط القضاء منهجا لي أ ه ل العلم و قال المؤلف و إ ن م ا الذي أ و ق ع ه م في ذلك و غرهم به م س أ ل ة الحج الفاسد حج فجامع في يوم ع ر ف ة قلنا يجب عليه إ ك م ا ل الحج فهذا حج فاسد أ ل ي س موافقا ل ل أ م ر إ ك م ا ل الحج م و ا ف ق ل ل أ م ر لم موافقا للامر, إكمال الحج. موافق للأمر هل هو م ج ز ء و لم ي ك م ج ز ء قالوا هذا غير م ج ز ء و بالتالي هنا م أ م و ر به و ا ل أ م ر هنا لم يدل على ا ل إ ج ز ا ء فنقول هل ا ل أ م ر هنا أ م ر ب إ ك م ا ل الحج أ و أ م ر ب أ ص ل الحج كوننا نقول نحن عندنا واجبان ا ل أ و ل هو إ ك م ا ل الحج إ ك م ا ل الحج صحيح و لا موب صحيح ك إ ك م ا ل إ ك م ا ل صحيح الثاني ا ل أ م ر بالحج كله على ص ف ة ش ر ع ي ة هذا لم يوجد في هذه ا ل ص و ر ة قال و هذا خرق لا يرقع ل أ ن المضي في الحج الفاسد فيه معنيان يقطعانه من هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن هذا أ م ر ب ا ل إ ك م ا ل ليس أ م ر ا ب أ ص ل الفعل و الخلاف إ ن م ا يجب أ ن يكون في ا ل أ م ر المبتدا الثاني أ ن ا ل أ م ر بالمضي في ح ج ة ا ل ف ا س د ة هذه ع ق و ب ة وليست امتثالا لي ا ل أ م ر الوارد بالحج ف إ ذ ا تبين هذا ف ا ل أ م ر المبتدا بالتعبد المحض إ ذ ا وقع فيه امتثال فينبغي أ ن يقال ب أ ن ه مجزئ بلا خلاف لو قدر أ ن ه ط ر أ عليه أ م ر جديد كالجماع في يوم ع ر ف ة فيكون ا ل أ م ر ب إ ك م ا ل الحج هذا أ م ر م س ت أ ن ف غير ا ل أ م ر ا ل أ و ل يعني عندنا أ م ر ا ن ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا أ م ر ب أ ص ل الحج و بجميع ما يتضمنه الحج الثاني أ ن من فسد حجه يجب عليه الاتمام أ خ ذ ا من قوله تعالى و أ ت م ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة لله فهنا أ م ر ا ن فلا يصح أ ن نجعلهما أ م ر ا واحدا انتقل المؤلف بعد ذلك إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى وهي هل النهي يدل على الفساد إ ذ ا نهي عن فعل من ا ل أ ف ع ا ل هل يستفاد من هذا النهي فساد ما وقع على ص ف ة منهي عنها قال قائلون النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم الاعتداد به شرعا وقال آ خ ر و ن لا يدل على فساده و أ ر ب ا ب ا ل أ ص و ل من ا ل م ا ل ك ي ة جهلوا مذهب مالك فقالوا إ ن له قولين و الصحيح أ ن النهي ينقسم إ ل ى قسمين ا ل أ و ل نهي لمعنى في المنهي عنه فهذا يدل على فساده مثال ذلك النهي عن بيع ا ل م ن ا ب ذ ة لما فيه من ج ه ا ل ة فيكون بيعا فاسدا النوع الثاني النهي لمعنى في غير المنهي عنه مثال ذلك النهي عن البيع بعد النداء الثاني ل ل ج م ع ة البيع في نفسه في ذاته متكامل الشروط و ا ل أ ر ك ا ن و إ ن م ا نهي عنه ل أ م ر خارج قال و ا ل أ غ ل ب في مثل هذا القسم في مذهب مالك أ ن ه لا يدل على الفساد الصواب أ ن النهي على أ ر ب ع ة أ ن و ا ع كم نوع أ ر ب ع ة أ ن و ا ع النوع ا ل أ و ل نهي عن الفعل لذاته فلا ترتب عليه آ ث ا ر الفعل الصحيح مثال ذلك نهى الشارع عن الزنا لذات الفعل هل يصح أ ن نرتب على الوطء في الزنا الوطء زنا آ ث ا ر الوطء بالنكاح الصحيح نقول لا لماذا ل أ ن الفعل هنا نهي عنه لذاته كما في قوله لا ت ق ر ب ا ل ز ن ا النوع الثاني أ ن يقع النهي عن الفعل حال الاتصاف ب ص ف ة من الصفات مثال ذلك جاء في الحديث النهي عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر فهنا نهي عن ا ل ص ل ا ة حال الاتصاف بوصف بعد العصر نهى عن بيع الطعام قبل قبضه نهي عن البيع حال الاتصاف بكونه طعاما قبل قبضه هذا النوع أ ي ض ا يدل على الفساد و البطلان ا ل ح ن ف ي ة يقولون يدل على الفساد و لا يدل على ا ل ب ط ل ة ل أ ن ه يمكن تصحيحه لعله ي أ ت ي بحث في ه مبحث قادم النوع الثالث إ ذ ا جان النهي عن ص ف ة من الصفات ففعل المكلف ا ل م أ م و ر به على ا ل ص ف ة ا ل م ن ه ي ة عنها و من أ ش ه ر مسائله يعني مثلا ً م س أ ل ة النهي مثلا ً م س أ ل ة النهي عن الغصب قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل يقتضي تحريم التصرف في أ م و ا ل ا ل آ خ ر ي ن ب أ ي نوع من أ ن و ا ع التصرف فلو جاءنا لسان و غصب ثوبا فصلى به هنا لم ي أ ت ن ا في الشارع دليل يقول لا تصلوا في الثوب المغصب و إ ن م ا جاءنا أ م ر ب ا ل ص ل ا ة و جاءنا نهي عن استعمال الثوب المغصب ف إ ذ ا وقع معا و فعل ا ل م أ م و ر به على ا ل ص ف ة ا ل م ن ه ي ة عنها فحينئذ هل هذا يدل على الفساد أ و لا نقول الصواب أ ن ه يدل على الفساد كما هو قول طائفه من التابعين و مذهب أ ح م د و ج م ا ع ة خلافا للجمهور النوع الرابع أ ن يكون النهي عن فعل مستقل عن الفعل المامور به مثال ذلك نهت ا ل ش ر ي ع ة عن استعمال أ و ا ن ي الذهب و ا ل ف ض ة ف إ ذ ا ت و ض أ من إ ن ا ء من اناء ذهب فهل يكون و ض و ه صحيحا هنا استعمال آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة غير الوضوء الوضوء غسل العضو فعندما يغسل عضوه هل يكون مستعملا ً للماء هل يكون مستعملا ً للاناء ا ل م ف ض ل أ و المذهب هو م س ت ع ل ي س مستعملا بخلاف ما لو كان الماء مغصوبا ف إ ن ه بنفس غسله يكون قد عصى الله ومثل هذا من صلى ب ع م ا م ة حرير هل عصى بنفس ا ل ص ل ا ة لا ل أ ن العمامه هذه فعل مغاير ل ل ص ل ا ة لكن لو لبس ثوب حرير أ و ثوب موصوب في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة فهذا يدخل في القسم السابق لماذا ل أ ن ستر ا ل ع و ر ة هذا م أ م و ر به ف إ ذ ا فعل على صفه من هي عنها ب أ ن يستر عورته بموصوب أ و حرير قيل هذا عصى الله بنفس الفعل الذي أ م ر به المؤلف أ ر ا د أ ن يفرق بين م س أ ل ة ا س ت ف ا د ة التحريم من النهي و م س أ ل ة ا س ت ف ا د ة الفساد من النهي فقال اقتضاء النهي للتحريم م س أ ل ة أ ص و ل ي ة تماثل مساله باقتضاء الامر ل ل و ج و د أ م ا القول باقتضاء النهي للفساد هذه ليست م س أ ل ة ا ص و ل ي ة و إ ن م ا هي م س أ ل ة ف ق ه ي ة هكذا ي ق ر ر المؤلف و الصواب أ ن ك ل من المسالتين م س أ ل ة ا ص و ل ي ة فهي من ما يستفاد من ا ل أ م ر و ما يفهم من ا ل أ م ر أ و النهي طيب ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة النهي عن الشيء هل هي هل هو أ م ر ب أ ح د الاضداد أ و لا م تقدمت معنا هذه ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة التي بعدها م س أ ل ة هل يشترط في النهي أ ن يعلم أ ن المنهي يتمكن من الترك أ و لا يشترط و تقدم معنا وزن ا هذه ا ل م س أ ل ة في ا ل أ و ا م ر هل يشترط في الامر أ ن يكون عالما ب أ ن ا ل م أ م و ر يتمكن من الفعل أ و لا يشترط و عندنا دليل واضح و هو أ م ر الله جل و علا لادم لمحمد صلى الله عليه و سلم بخمسين ص ل ا ة و هو سبحانه يعلم ب أ ن ه سينسخ الفعل قبل التمكن من أ د ا ئ ه حيث نسخت ا ل ص ل ا ة من خمسين إ ل ى خمس قال المؤلف النهي لا يخلو أ ن يكون عن ترك او عن فعل ف إ ن كان النهي عن ترك رجع إ ل ى القول في م س أ ل ة ا ل أ م ر و إ ن كان النهي عنه الفعل لم يكن الاشتراط التمكن وجه ل أ ن ا ل ت لان الترك لا يفتقر إ ل ى التمكن و هذا فيه نظر و استدل المؤلف بحديث و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بخلاف ا ل أ م ر قال فيه ف أ ت و ا منه ما استطعتم فشرط الاستطاعه في ا ل أ م ر و أ ط ل ق القول في النهي تنبيها على هذا المعنى لكن هناك أ ش ي ا ء في النهي لا يتمكن ا ل إ ن س ا ن من الانفكاك عنها مثال ذلك مسائل الرخص انكسر ع ظ م إ ن س ا ن وتفتت عظمه فاحتاج إ ل ى إ د خ ا ل عظم آ خ ر فجاء الطبيب و وضع في يده عظم كلب ا ن في ا ل أ ص ل أ ن ه منهي عن استصحاب ا ل ن ج ا س ة حال ا ل ص ل ا ة و هو ا ل آ ن سيستصحبها هذا النهي ا ل آ ن أ ص ب ح معجوزا عنه امتثال هذا النهي أ ص ب ح معجوزا عنه و بالتالي في كلام المؤلف ما فيه في قوله الترك لا يفتقر إ ل ى التمكن قال ا ل أ م ر على التكرار إ ن قلنا إ ن ا ل أ م ر على التكرار أ و يقتضي م ر ة فلا خلاف في أ ن النهي على الدواء يعني هناك فرق بين ا ل أ م ر والنهي في هذا الباب فالنهي بالاتفاق أ ن ه يدل على التكرار و يدل على ا ق ت ض ا ء عدم الفعل مطلقا حتى ي أ ت ي دليل فيرفع النهي كذلك يختلف ا ل أ م ر على النهي في م س أ ل ة أ خ ر ى وهي أ ن النهي بالاتفاق يدل على ا ل ف و ر ي ة أ م ا ا ل أ م ر فوقع الخلاف فيه هل يدل على الفور أ و لا هناك أ ي ض ا م س أ ل ة أ م ر المعدوم هل يتوجه ا ل أ م ر إ ل ى المعدوم أ و لا يتوجه ن أ خ ذ ه ا ا ل آ ن و ل ا في الدرس القادم خلنا ناخذ الدرس القادم علشان تصير أ ذ ه ا ن ك م أ ص ف ا ء ان شاء الله ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا واياكم بخيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة ونجعلنا واياكم ا ل ه د ا ت المهتدين ونصلح لنا ولكم ش أ ن ن ا كله اللهم فهمنا كتابك وعلمنا س ن ة نبيك صلى الله عليه وسلم ا ل موعد عقوب